بِسْمِ اللَّهِ اللَّهُمَّ مَنِ الوَافِين لِإِلا فِي قُرَيْشٍ إِلا فِي رحلة بَلِ اعْقُدُ رَأْسَ هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَ مِنْ جُوعٍ وَآمَنَهُمْ مِنْ خَوْفٍ